لا اله الا الله خضعت لعظمتك الرقاب ودنت نجبروت الصعاب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله خضعت لعظمتك الرقاب ودنت نجبروت الصعاب ولا نثني قدرتي الشدائد الصناع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المصير أحبة في الله ما الأرض بالنسبة للكون إلا كحبة رمل في صحراء الربع الخالي تسير في مسار حول الشمس دون أن يصطدم بها ملايين النجوم والكواكب المنتشرة في الكون أما إننا لو علمنا ذلك يقينا لا اعترانا رهبة وخشوع يقود إلى امتثال لأمر الله بغاية حب ودل وعندها نزك ونفلح يوم يفلح من نفسه زكاها إن السماء وتناثر الكواكب فيها أجمل مشهد تقع عليه العين ولا تمل طول النظر إليه أبدا ولهذا أخي مسلط فإني أدعوك إلى أن تطلع على شيء من علم الفلك ثم خلو بنفسك بضع دقائق في ليل صفى أديمه وغاب قمره ثم تأمل عالم النجوم واعلم وع ما تراه ما هو إلا جزء يسير من مئة مليار مجموعة قد عرفت وكثير منها لم يعرف كل منها في مساره يسير لا يختلط بغيره وأن تتأمل انقل تفكيرك إلى ما بثه الله في السماوات من ملائكة لا يحسيهم إلا هو فما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله راكع أو ساجد يطوف منهم بالبيت المعمور في السماء السابع كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى قيام الساعة أضط السماء وحق لها أن تأطق ما في الصحيح ثم انقل نفسك أخرى وتجاوز تفكيرك إلى بصيرة يسير قلبك بها إلى عرش الرحمن وقد علمت بالنقل سعته وعظمته ورفعته عندها تعلم أن السماوات بملائكتها ونجومها ومجراتها ومجموعاتها والأراضين بجبالها وبحارها وما بينهما من نسبة للعرش كحلقة ملقات بأرض فلا, فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الملائكة تحفت من حول العرش يسبفون ويحمدون ويقدسون ويكبرون والأمر يتنزل من الله بتدبير الممالك التي لا يعلمها إلا الله يتنزل الأمر في إحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال قوم وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعم وقضاء حاجات من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغذرة ذمل وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير وإغاثة ملهوف وإعانة عاجز وانتقام من ظالم وكف عدوان من معتدل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 إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون ومن آياته ومن آياته ومن آياته يريكم البصر خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ما وينزل من السماء يحيي به بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تراشيم تدور بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ أقطار العالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على تباينها واتحاد وقتها لا يتبرر إلا يتبرم من إلحاح الملحقين. لا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين عندها حق للقلب والجوارح أن تسجد مضرقة لهيبته عانية لعزته سجدة لا يرفع الرأس منها إلى يوم المزيد يلهج صاحبها مرددا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب المزيد ومن النمر. آياته أنت يقوم السماء والأرض بأمرٍ ثم إلى دعكم دعوة من الأرض إذا أتم إذا أتم تخرجون ولغوا في السماوات والأرض كل له قانون وهو الذي أبدع الخلق ما يعيد وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى وله المثل الاعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم